وَ َل لنذينه فيقونَ أَممرر لنهُ م فتِ غ أَمَباتِلَه وَتَ ب منِ أَ فُسيج كََفعلَجنت Kaili gan ki vi wonأَ fo gavillu فأَ أ Tuคអg ta ku làúด na Tum na khi li navil taย mi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 تُؤْمِنُ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ تُؤْمِنُ نعم ان الله غلي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويغركم بالغرق تيرا تن وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِذْا